سامح سامح يا لسه من الجراح انا خديت كتر البكاء على اللي خلاص عيني هيفيد بايه سامح سامح يا لسه من الجراح na khudhi kasr al buka ala sama yah lissa ma ¡Ven ما احس ما احيا لسه ما من الجراح ناخذ كتر البوكا كل هنعمل ايه سماح سماح يا لسه من الجراح انا خدي مطر البكاء Sama, szálamát már időval mi uma estensébe Nu hónos menem